مش شايف لاي بر في الملعب ومش شايفه ولا عين جايين لي معايا لا ما يصحى هو ايه اللي حصل في الدنيا الناس بقت بتكبر بتخيب هي هي هي سيز اون ماي ستر نفسي ب عيال المبتدئين انا اشيل نفسي بيك دعيا المبتدئين قاعد نفرد عضلاته وما فيش فيهم قلم ايه اشد اشد نفسي بيك دعيا المبتدئين اشد نفسي بيك ده ما فيش فيهم ملامح فقص حي عشان نبدا شايفك في ترتيب فقص حي عشان نبدا ما وش تانك ساكت بقى جيب ترزب الدنيا يا يا يا يا ليه مو الله مرتع أمين أكبر يا ليه مو الله أنا أمين أكبر عماد جيب في سرتي ما رشغلك للون غار يا صباح الفل عليا دعي ال على قد يدايا يا صباح الفل عليا يا عيال على قد ضيقيا نتعشى من فرووعي اتعشى المره الجايه انا عم الشغلانه اسمي لوحدو حصله وانا دنق الشغلان ريح واركن يالا واللي بيحاربوا فيا عيال هردي وكحينه اسمع مني حكك الناس كلها ترفك اسمع مني حكك الناس كلها كارفك نفسد وصلي بتحلق وانت الحرم سيقك اشغل نفسي بمين شوفو انتو فين وانا فين اشغل نفسي بمين دول جنبي مش باينين alamuca.dg.imo. dot